بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى وصحبه اشترطوا والنجس سيدنا محمد النبي الأمي قلنا الدرس الماضي الحدث ماء وقلنا الماء المطلق على آله لرفع مطلق محمد أجمعين ما تعريف يقع في في بلا هو و تكلمنا على القيد اللازم و القيد المنفك و على أ ن و ا ع المياه التي يجوز التطهير بها كما تكلمنا على الحدث و النجف و ا ل ط ه ا ر ة و على ا ل أ د ل ة التي استند إ ل ي ه ا ا ل ف ق ه ا ء في وجوب التطهير بالماء المطلق ق وقلت ينقسم أقسام لأن الماء ينقسم إلى ثلاثة ت ا ا ب ف القسم الاول هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره وهو الطهور او المطلق الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي والقسم الثاني هو الماء الطاهر في نفسه الا انه لا يطهر ا والقسم غيره اما القسم الاول فقد تكلمنا عنه في س الماضي وتكلمنا وانا به وأما القسم الثاني وهو الماء الطاهر الذي يكون طاهراً في نفسه إلا أنه لا يطهر غيره هو أ ح د نوعين إ م ا أ ن ه ماء طهوس اختلط به شيء من ا ل ط ا ه ر ا ت وغلب عليه بحيث سلبه اسم الماء المطلق فعند ينقلب من ذلك الماء ماء ط ه وفي إلى ماء والنمر الثاني هو ماء مطلع إلا ماء ماء طاهر هو أنه استعمل م م ا ا ا وجب س ت ع ل هذه فيه من رفع وفي التي ه شرعا بالشروط ستمر معنا إزالة من نجة حدث أو ا ل ح ا ل ة ينقلب الماء أيضا من ماء طهور إ ل ى ماء طاهر ولكل نوع من هذين النوعين ت ق ص ي د سنتكلم عليه ا ل آ ن إ ن شاء الله النوع ا ل أ و ل من الماء ا ا ل ط هو ر ه الماء المطلق أ و الماء الطهور الذي اختلط به شيء من الطاهرات ماء مطلق سواء نزل من السماء أ و نبع من ا ل أ ر ض وقع به زعفران إ ذ ا كان عندي ق ل ة من الماء إ ن ا ء من الماء سواء أ ك ا ن كبيرا أم ك ا ن صغيرا لا يؤثر في هذا النوع بالماء الطاهر لا ع ب ر ة ب ا ل ق ل ة والكثره ولكن ا ل ع ب ر ة بالتغير وعدم التغير ف إ ذ ا كان يوجد عندي إ ن ا ء من ماء طهور من ماء البحري او النهري أ و ماء السماء أ و ماء البئر أ و ماء النبع ماء العين ما يهم يوجد عندي إ ن ا ء من ماء طهو ر ن ز ل به شيء من الزعفران مثلا ف غ ي رونه ل أ و ن ز ل به شيء من المث ف غ ي رحل ر أ و ن ز ل به شيء من عصير الليمون أ و عصير التفاح أ و عصير البرتقال أ و عصير العنب أ و أ ي نوع من أ ن و ا ع ا ل ط ا ه ر ا ت ف غ ي رطعمه هذا التغير الذي يطرأ على الماء الطهور. اما ل على ل ذ ي يطرأ ا ء ان ل ط ه و ر إما أ يكون قليلا ً و إ م ا أ ن يكون كثيرا ً ف إ ذ ا كان التغير كثيرا ً بحيث يسلب الماء اسم الطبوريه عليه ن ا ل به حبر لون ث يقول ذاق أو أو الناظر إليه هذا حبر. أو هذا شبراً ممدد بالماء حبر ممدد م ط ع فوجد الغالب عليه طعم الليمون فقال هذا ماء الليمون ن ا ه شراب الليمون الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي. وإنما صار ه مقيد بقيد لازم ماء ليمون أ و ماء ورد أ و ماء زهر أ و ماء برتقال أو م او ء الماء عناب ينتقد من قال الحالة في هذه ه ط إلى طاهر ماء الطاهر لا ر ي ف عنب حدثا ولا يزيل ج ج ا لما ذكرناه في الماضي من الأدلة المقتضية ل من حرس في و و استعمال الماء المطلق فإذا النوع الأول من أنواع الماء الطاهر هو الماء الطهور من هو الذي اختلط به شيء من الطاهرات ايا كان هذا المختلط ما دام طاهرا وغلب على احد اوصافه ا ل ث ل ا ث ة على لونه او طعنه او ريحه بحيث يصير الماء مقيدا بالشيء الطاهر الذي اختلط به او اضيف اليه واما اذا كان المختلط بالماء الطهور كان يسيرا كان وقعت به ش ع ر ة من الزعفران أو, وقعت فيه قطرة من الحبر او وقع به شيء يسير من المسك او نزل به ح ب ة عنب نزل فيه ق ط ر ة ليمون ونظر الناظر اليه فلم يجد فيه تغيرا وانما وجده على حالته فيه شيء من ا ل ز ر ق ا ولكن ما يقال له ماء حبر وانما يقال له هذا ماء وقع به شيء من الحبر فما اكثر فيه اذا الانسان ما هذا سمه ليس ماء مث نقول طيب فيه شيء من التغير البسيط جدا جدا لكن ما يسميه ماء مثل ما يسميه ماء ورد ما يسميه ماء زئر فيه تغير لكنه يسير جدا قال هذا ايضا ما يغيره فاذا اختلف بالطهور شيء من الطائرات ولم يسلبه اسم الماء المطلق بحيث ما زال يسمى في العرش ماء مطلق يبقى على طهوريته ولا ي ت أ ث ر وعلى هذا يحمل قول ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة رضي الله ت عنها ا ل ى ع كنت أ غ ت س ل أ ن ا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من ق ص ع ة فيها أ ث ر العجين ما قالت فيها عجين و إ ن م ا قالت فيها أ ث ر العجين بحيث كان هذا العجين لا يغير الماء تغيرا يمنع إ ط ل ا ق اسم الماء عليه وانما كان التغير يسيرا جدا بحيث ما زال يسمى ماء المطلقة ما يسمى ماء عجين أ م ا لو زاد العجين بحيث يسلب الماء المطلق ا س ط ل ا ق ه وصار يسمى عند الناظر إ ل ي ه ماء عجين في هذه ا ل ح ا ل ة ما يجوز التطهير به ويصير ماء طاهرا بعد أ ن كان ماء طهورا هذا هو النوع ا ل أ و ل من الماء الطاهر ماء مطلق اختلط به شيء من الطاهرات فغلب على أ ح د أ و ص ا ف ه ا ل ث ل ا ث ة فينقله من طهور الى إ طاهر أ م ا إ ذ ا لم يغلب عليه ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة يبقى على طهوريته نحن ذكرنا في التقسيم أن هذا هو النوع هذا التقسيم الثاني هو النوع في الأول هو هو أنه إن غلب عليه فينقله عليه غلب إلى من طهور إلى طهور النوع م يغلب عليه فيبقى على طهوريته على ل ا الثاني من الماء ا ا ل ط هو ر ه الماء الطهور الذي استعمل ه اما في رفع الحدث واما في إ ز ا ل ة النجس بشروطه لم الطاهرات لم يفتلط به شيء وإنما استعمله الإنسان الحدث لأن من وإنما محدثا يقع شيء شيء في رفع به به كان الإنسان حدثاً أصغر حدثا و اكبر وتوضأ به ق ب ل ان ي ت و ض أ كان ممنوعا من ا ل ص ل ا ة للامر الاعتباري القائم بالأعضاء. نقولنا في الحدث انه أمر اعتباري قائم بالاعضاء يمنع حيث من صحة الصلاة حيث لا مرخص لا فحينما ت و ض أ المحدث رفع هذا الامر الاعتباري الذي كان قائما باعضائه استعمل هذا الماء فيما وجب عليه استعماله、فيه. فصار الماء مستعملا عليه فيه وجب وكذلك ا الحالة من الطهورية ايضا الى ن من ت ق ل الطاهرية في هذه ا طهورا فصار طاهرة قبل ان كان طهورا بعد ان ن طاهرة رفع في قبل بعد يستعمل استعمل الحداث التفصيل ي سنذكره ا ا ان ن الله اذا استعمل في رفع ا ل ن ج ا س ة في ز ا ل ة النجاسه ة بشروط م ع ر و ف ة اذا غسل الثوب المتنجئ بالماء وانفصلت من الثوب ا ل غ س ا ل ة هذه ا ل غ س ا ل ة إ م ا أ ن تصير ن ج س ة واما إ م أن تبقى على الطاهرية ما تبقى من ا ل الأول م الطهور ما تبقى على ط ه ه و ر ي ت الطهوريه وإنما ن ت ت ق من ا ل ة إلى ل ا ا ط ر بشروط سنذكرها إن شاء الله حينما نصل إلى الغسالة مختصر الكلام الذي ذكرته الطاهر طهورا الطاهرات ي حينما الذي ماءين يكون شيء ة الغسالة شاء هو وقع إن نصل الآن أن أن من الكلام الله به الماء إما ماء إلى أحد فغير احد اوصافه ا ل ث ل ا ث ة بحيث غلب عليه وسلبه اسم ا ل ط ه و ر ي ة وصار الماء مقيدا به واما انه ماء طهور ق د استعمل اما في رفع الحدث واما في ا ز ا ل ة النجس على التفصيل الذي سنذكره في كل هذا الكلام قال مطلق يقع قيد الامام النووي رحمه الله تعالى الحدث وازالة النجس ماء مطلق وهو ما يقع عليه اسم لرفع عليه بلا رحمه ماء وهو يصرط فالمتغير بمستغنى عنه يعني بشيء يستغني عنه الماء كزعفران تغيرا يمنع اطلاق اسم الماء غير طهور ولا يضر تغير لا يمنع الاسم فالمتغير عنه الطاهرات التي تنزل في الماء تنقسم الى قسمين لا سنفصل الكلام المجمل الذي ذكرناه في ب د ا ي ة الدرس انا ذكرت احكام الماء الطاهر مجمل الطاهر آ ن سنفصلها نحن قلنا ل ا إذا نزل بالطهور وسلبه اسم ا نزل وسلبه ل ط ه و ر ي ة ي ن ق ل ه م ن الى ط ه و ر ي ة إ ل الطاهرية هذا الطاهر الذي الطهور ينزل في ن قسمين إلى ق س م طاهر يستغني عنه الماء الماء ليس ب ح ا ج ة له نستطيع أ ن نصون الماء عنه نستطيع أ ن نمنعه من الماء الماء مستغن عنه ليس ب ح ا ج ة إ ل ي ه هذا نوع م نوع الطاجرات التي ت ق ع ثاني لا يستغني الماء عنه نستطيع أن, نصون الماء عنه. لا نستطيع أن نمنعه من في الماء. الماء لا يستغني عنه. لا نستطيع ان ل الماء النوع الأول الذي يستغني عنه الماء ولمستطيع و و نوع ق ع عنه في يستغني هذا ثانى أ نصون الماء عنه نستطيع أ ن نمنعه من الوقوع في الماء النوع ا ل أ و ل هذا مثل الزعفران المسك ا ل ح ب ر مثل العنب مثل الليمون مثل جميع أ ن و ا ع ا ل ف ا ك ه ة يصان الماء عنها و ت ص ا ن عن السقوط في في فيه وغيرته تغييرها ليس إليها الماء قال هذه إذا الماء الماء عنها لحاجة ونزولها نزلت له لأن مستغنى هذه أثرت وضر في الماء ينسب إ ل ى ا ل إ ه م ا ل ق و ل الزعفران يقع في الماء ليس شيئا طبيعيا هذا الزعفران ي ص ا ن عن الماء والماء ي ص ا ن عن الزعفران وإذا وقع فاذا ي ل الماء ليس إلا الليمون م ا بحاجة ء إ وقع الليمون في الماء ا ل في ف به د أن يكون بفعل فاعل أو أن يكون يكون ناتجاً عن بفعل فاعل ا ت س ت اكثر ر وإهمال و ل ل ذ إذا وقع به أ ك ونقل الماء من ا ل ط ه و ر ي ة إ ل ى ا ل ط ا ه ر ي ة و أ م الطحالب ا ن الثاني و ا مثل ل التي ت ن ش أ في الماء لا سبيل إ ل ى منع الماء منها و لا سبيل إ ل ى منعها عن الماء في ا ل أ ع م ا ل أ غ ل ب كوننا في بعض الحالات من أ ج ل المختبر أ و من أ ج ل ا ل ت ج ر ب ة نمنع هذا ا ل شيء ما نتكلم عنه هذا ليس هو الماء الموجود في ا ل أ ر ض المنتشر بها نعم نتكلم على الماء بأحواله العامة وليس بأحواله الخاصة الشاذة التي ت ك ولذلك ن صناعية ا م العامة ما ا الأحوال الطحلق ء في ينسغني ل و عن ولذلك نجد الانهار أ ن ه ر مثلا في البلاد التي ل فيها ا في أ دائما عندنا في دمشق في تعزل ا ل أ ن ه ا ر وتنظف في كل س ن ة وبعد ذلك مجرد ما يمشي بها الماء تنبت بها الطحالب وينبت بها الحشيش لا, لا سبيل إ ل ى منعه منه ه أوراق أ و الشجر الشجر ر يتساقط الماء لا, لا إسقاط ا ق سبيل إلى في منع من لا سبيل الى منع الاوراق من السقوط لا نستطيع ان نصون الماء عن ورق الشجر ما نستطيع. لا سبيل الى هذا الارض قد تكون ك ب ر ي ت ي ة خرج بها نبع نجد ر ا ئ ح ة الماء ك ب ر ي ت ي ة ما نستطيع ان نمنع الماء من هذا ا ل مقر الماء فيه كبريت ما نستطيع ان نمنعه او مر النهر فوق م ن ط ق ة ك ب ر ي ت ي ة ما نستطيع ان نمنعه لا سبيل الى منعه ف إ ذ ا الطاهر الذي يختلط بالطهور ينقسم إ ل ى قسمين قسم نستطيع أ ن نصون الماء عنه الماء مستغن عنه وقسم لا يستغني الماء عنه لا نستطيع أ ن نصونه عن الماء أ و نصون الماء عنه اما القسم ا ل أ و ل فهو الذي يضر و أ م ا القسم الثاني فلا يضر ل أ ن ه لا يمكن ان يصان عن الماء ولا يمكن الماء أن يصالع عنه ولذلك ا للماء يصالع يمكن أن عنه و قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله فالمتغير بشيء مستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع إ ط ل ا ق اسم الماء غير طهور قال قليلا قليلا بالقلة سواء كان قليلا سواء كان الماء قليلا أم كان كثيرا لأن العبرة الآن ليست بالقلة والكثرة وإنما العبرة الآن لأن ليست وعزمه بالتغير أم على خلاف ما س ي أ ت ي معنا في الماء ا ل ن ج س ا ل ع ب ر ة هناك ب ا ل ق ل ة و ا ل ك ث ر ة وفي نفس الوقت إ ذ ا كان الماء كثيرا ا ل ع ب ر ة بالتغير أ و بعدم التغير أ م ا في الماء الطاهر ف ا ل ع ب ر ة بالتغير فقط هل فهو طاهر إطلاقة لم إطلاقة قليلا تغير تغيرا يتغير تغير تغيرا يمنع من أم لم يتغير؟ فإن تغير تغيرا يمنع ماء ماء سواء كان قليلا أم كان من أم من أم فإن كثيرة ولهذا إ ذ ا كانت تغير يثيرا بحيث ا إطلاق اسم الماء يمنع ف و طهور سواء و كثيرا كان قليلا أم كان ل أم لو حلف إ ن س ا ن لا يشرب ماء قال والله لا يشرب ماء فشرب ماء الليمون لا ي ح ن ف ل أ ن ه ماعد يسمى ماء مطلق و إ ن م ا قال يسمى ماء ليمون لو حلف قال والله لا اشرب ماء فشرب ماء الورد ما, يحنك لأنه ما يسمى ح ن بيمينه لأنه ي ما ماء مطلقا وهو حلف على الماء المطلق قال والله لا أشرب م اشرب ء ا أي أ لا ماء يسمى م ا وهذا لا يسمى ماء ا هذا يقال له يقال ماء ورد ماء ليمون ماء العنب ماء البطيخ عصير التفاح ما يسمى ماء مطلقا و إ ن م ا يسمى ماء مقيدا بهذا القيد اللازم الذي أ ض ي ف اليه وسواء لكان ب أ ن نظرت إ ل ي ه بعينه ف ر أ ي ت لونه كلون الشبر شستي م ح س و س أو س م م ت ه ب أ ن ف ه فوجدت رائحته وجدت ا ل ر ا ئ ح ة التي غلبت عليه رائحه ا ل ن ص ي أ و ذقت طعمه فصار طعمه كطعم ل ي ن و ن ه ذ ادركناه تغير محسوس. بالحواس إ م ا بالشم و إ م ا بالبصر و إ م ا بالذوق لنفترض أ ن التغير كان تقديريا كيف يكون التغير تقديري قل المنقطع يبقى يبقى ينقذ لنسترط الورد الرائحة ما له رائحة؟ طبعاً ماء الورد لا لون, ولا طعم ذهبت أو صابه. لون ما له ولا لون له بطول المدة هل يأصل بلا أنه عندي من أن ذهبت ورائحته ذهبت رائحة طهورا طاهرا طاهر طهور صغير طبعا طعم وطعم أو صابه ذهب يوجد ولد زجاجة جاء ماء ما ماء ما ما و أ ل ق ى هذه ا ل ز ج ا ج ة من واء الورد المنقطع ا ل ر ا ئ ح ة في إ ن ا ء من الماء المطلق جئنا إ ل ي ه فلم نجد به تغيرا ل أ ن ماء الورد كان قد ذهبت رائحته أ و ذهب طعمه ماذا نعمل هل نحكم على الماء الطهور الذي معنا ا ل آ ن ب أ ن ه طاهر أ م أ ن ه مازال على طهوريه قال ما ندري يا هل ترى لو كان هذا الماء على ما هو عليه هل كان غ يغير ر طعمه؟ هل كان ي رائحته ما نعلم إ ي ش نعم في هذه ا ل ح ا ل ة هل نحكم على الماء الطهور ب أ ن ه مازال طهورا أ م نحكم عليه ب أ ن ه انتقل إ ل ى طائر قال في هذه ا ل ح ا ل ة نقدر هذا المختلط على أ ن ه مخالف الوسط نقول لو كان هذا الواقع في الماء لونه لون عصير العنب أكان يغير لون الماء أم كان الماء لا لون يغير يغيره؟ نقدر تقدير. نقدره تقدير مخالفا للماء ب أ و ص ا ف م ت و س ط ة ليست ب أ و ص ا ف ش د ي د ة عندنا المخالف إ م ا أ ن يكون وسطا و إ م ا أ ن يكون شديدا ل أ ن ه س ي أ ت ي معنا في ا ل ن ج ا ة لو سقط بول منقطع الطعم والرائحه واللون في ماء وكان الماء كثيرا هل نحكم عليه ا ل آ ن ب أ ن ه تنجس أ م تغير قال نقدر البول مخالفا أ ش د الطعم طعم الخل والريح ريح ا ل ب ص ك واللون لون الحبر نقول لو وقعت لو هذه اما ل ك ي في ة ل م اذا ء أكانت تغير لونه أم لا؟ مخالف أشد أما لا مخالف لونه تغير إ كان الواقع في الماء طاهرا إ ل ا أ ن ه منقطع اللون والطعام و ا ل ر ا ئ ح ة كماء الورد الذي ذهب أ و ص ا ف ه ووقع في الماء أ و عصير ليمون فرضا ذهب طعمه ووقع في الماء عصير ا ت ف ا ح مثلا ذهب طعمه وقع في الماء كيف أ ع ر ف أ ن ه غيره أ م لم يغيره قال ن ق د ر ه مخالفا ً لكن مخالف وسط مخالف وسط. نقول لو كان طعمه طعم عصير العنب هذا طعمه؟ طعمه فهو الآن طاهر. وإن كان لا يغير طعمه فهو الآن طهور. المقدار العنب الماء أكان كان الآن كان لا لو الآن من وقع عصير يغير يغير يغير فإن وإن في ا لو ل ن لون العصير والطعم طعم الرمان نقول العاصر والطعم لو طعم كان هذا المقدار من عصير الرمان قد وقع في、الماء. اكان ل م ا ء أ يغير طعمه أ م كان لا يغير طعمه ف إ ن كان يغير طعمه حكمنا عليه ب أ ن ه ا ل آ ن طاهر و إ ن كان لا يغير طعمه حكمنا عليه ا ل آ ن ب أ ن ه طهور والريخ لاذن إذا كان يغير هذا المقدار الريح ريحun يغير والله حكمنا عليه ب أ ن ه طاهر ما كان يغيره ف إ ن ا نحكم عليه ب أ ن ه طهور ف إ ذ ا سواء أ كان التغير حسيا ب أ ن أ ب ص ر ن ا أ و كان تقديريا على كلا ل أ ح و ا ل ينتقل الماء من ا ل ط ه و ر ي ة إ ل ى ا ل ط ا ئ ر ي ة قال ولا يضر تغير لا يمنع إ ط ل ا ق اسم الماء ل أ ن ه تغير يسير قلنا وعلى هذا يحمل قول السيدة قول عائشة كنت ا ت و ض أ انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قطعه فيها اثر العجين هذا هو النوع الاول طاهر يستغني عنه الماء وقع به وغيره نقله من ا ل ط ه و ر ي ة الى الطاهريه ة النوع الثاني شيء لا يستغني ن ع شيء الماء لا غنا عنه. ولذلك قال الامام النووي ولذلك غنى عنه ولا يضر تغير لا يمنع ا ل ا س م ا ولا متغير بمكس يوجد عند ا ل إ ن س ا ن ب ر ك ة من الماء فيها ماء كثير أ و قليل ما نزل ب ه اختلط شيء من الطاهرات أبدا ما اختلط بها شيء ولكنه جاء فشم ر ا ئ ح ة الماء بعد ف ت ر ة فوجد رائحته قد تغيرت بطول المكس, وهذه طبيعة الماء أنه يتغير بطول المكس فهل نحكم عليه بانه انقلب من طورنا طارق قال لا م دام لم يختلط به ا ل شيء وانما تغير بطول ا ل م ك س هذا لا سبيل الى دفعه عن الماء ط ب ي ع ة الماء امنه يتغير بطول المكسي قال فهذا لا ر يضر متغير ه الانهار قال لا بالطين وخاصة في موسم الشتاء وطين فترة بمكس الانهار عندنا كلها طين. طين في الشتاء. الأنهار تجريب م ن السيول التي تنزل عليها من الجبال او المياه الانهار تكون في المنحدرات ا ل ش د ي د ة دائما تكون فيها اتربه فهل هذا يضر الماء اذا كان هذا يضر الماء من العسير جدا ان يجد ا ا ن س ا ن ماء صافيا النيل في م ص ر قبل بناء السد العالي كان معظم ايام ا ل س ن ة ي أ ت ي لونه بني طين طمي مليء بالطمي فمعنى ذلك انه ما ي ج د عندهم ماء مطلق و ب د ا قال هذا ما يضر أ ل ا يضر المتغير بمكث وطين و ت ح ل ب ا ل ت ح ل ب ا ل ح س ي س الذي ينشا في وسط الماء وما في مقره إ ذ ا كان المكان ن أو ا ل الذي يوجد فيه الماء في ا ل ب ح ي ر ة فيها كبريت و ر ا ئ ح ة المياه ك ب ر ي ت ي ة مثل ا ل ح م ة ا ل م ن ط ق ة ا ل م و ج و د ة عندنا في سوريا يجمد رايحة كبريتي يضر يؤثر الماء ما زرنيخ هذا ولا كله كلف أو أو وما في مقره وممره إ ذ ا كان النهر يمر فوق ب ق ع ة فيها هذه الاشياء أ ي ض ا ما يضرها ولا تضر أ و ر ا ق الشجر التي تتناثر في الماء لانه لا سبيل الى صون الماء عنا ن ت تضر خريفية لا تضر إ ذ ا تناثرت في الماء وسقطت فيه ولكن لو أ ن ن ا أ ت ي ن ا ب ا ل أ و ر ا ق و أ ل ق ي ن ا ه ا نحن متعمدين في الماء ما سقطت وحدها نحن أ ت ي ن ا ب أ و ر ا ق الشجر ورميناها في الماء أ و طحناها وذررناها في الماء فتغير لون الماء قال ينقلب الطهور الطائر الآن بغنى عن هذا عاملته متعمدا هذا الطحلب الحشائش أخرجتها من النهر إلى لأنه وكذلك لو يضر من بغنى عن أنت من أخذت وبعد ذلك طحنتها والقيتها في الماء فصار لون ا ل ما ء يغضب قال يضر لان الماء مستغن عن هذا وانت اضبته إ ل ي ه متعمدا فاذا اوراق الشجر اذا تناثر وسقط في الماء والطحالب التي في الماء إ ذ ا غيرت لونه ما يضر هذا التغير لو غيرت لونه أ و طعمه أ و ريحه أ و غيرت ا ل ث ل ا ث ة معا ف إ ن هذا لا يضر لان الماء لا يستغني عن هذه الامور أ م و ر ق ل و أ ا الثمار ا ا الماء فإنها ل لو ف في و ك ه سقطت ت ض على عادة خلاف الورق لماذا؟ قال لأن العادة البشر الفواكه الناس يصونون الفاكهة تصان يصونون أن نجدهم يضعون ا ل أ ك ي ا س حول عنقود التمر أ و حول عنقود العنب أ و حول ا ل ف ا ك ه ة ويصونونها ويحترمونها ويهتمون بها ويمنعون الناس من الاقتراب منها فكونها تسقط في الماء هذا شيء يمكن ط و ن الماء عنه ع ا د ة وبناء على ذلك لو سقطت في الماء وغيرته ف إ ن ه ا تضر الماء إ ذ ا تغير هذا كله الذي ذكرناه الذي القسمين في في ط ا هناك ر يختلط يذوب فيه يذوب في بالماء الماء ه بعض الطاهرات تنزل بالماء ولكن ما تختلط ذ و ب فيه ما ت به و إ ن م ا يتغير الماء من رائحتها تروحا فقط دون أ ن تمتزج به كما لو كانت ج ي ف ة على الشط على شاطئ البحيره أو على وجئنا ع ل ى شاطئ وشممنا ر ا ئ ح ة الماء فوجدناه قد تروح ل ر ا ئ ح ة ا ل ج ي ف ة ا ل آ ن ا ل ج ي ف ة ما اختلطت ب الخشب م وإنما ا أ ذ هذا الماء رائحتها تروح بها نظير هذا أن يلقى تروح نظير عود أن خ في ا ل ما ء له الخشب رائحة ما ا ت ف ت ت في الماء ولا, فيه. ولا يختلط ذ و ولا ب فيه ي به و إ ن م ا يتروح الماء به تروحا لابد أ ن تكون هناك أ ش ي ا ء قطعا قد خرجت من العود وذابت في الماء حتى اثرت به هذا ما إليه ما وإنما ننظر نحن ننظر إ ل ى ما يمكن ل ل إ ن س ا ن أن يميزه ب ان ل ع ي المجردة ما أو يميزه ك ن للإنسان أن م ي ب ا ل أ ع ر ا ف والعادات بشكل عام الخشب ما يختلط بالماء الذهن ق ط ع ة شحم نزلت في الماء الشحم ما يذوب فاذا ي ل م ا ء ف إ ما وجدنا ر ا ئ ح ة الماء قد تغيرت من نزول قطعه ة من ا ل ن فيها من الشحم فيها أ و أ ن الماء قد تغيرت رائحته من نزول عود فيه ل ع و د له ر ا ئ ح ة قال هذا ما يضر ل أ ن ه ليس مخالطا للماء و إ ن م ا هو مجاور ح ك م حكم ا ل ج ي ف ة التي تكون على الشاطئ وان خرجت رائحته واختلطت بالماء فيه وغيرت كونه أو رائحتها بالماء هذا ما إذا الكلام الذي ذكرناه سابقا من خرجت فأذكرت يضر يضر فيه كل لا يضر فيما اذا كان الساقط في الماء او المختلط به مما يمكن ان يذوب في الماء ويختلط فيه و أ م ا اذا كان لا يمكن ان يختلط في الماء أو كان لا يمكن أن يختلط بالماء فهذا ما نسميه مخالطا و إ ن م ا نسميه مجاورا قال وتغير الماء المجاور وتغير ما يضر و لانه يؤثر ل ما نتج عن ذوبان الجسم الجديد في الماء وانما نتج عن ت أ ث ر الماء ب ر ا ئ ح ة هذا الجسم الجديد فقط و ا ل ر ا ئ ح ة اذا لم يكن م ع ا شيء يذوب من الجسم في الماء ما تؤثر ولذلك قال الامام النووي لا يضر متغير بمجاور كعود ودهن العود والدهن ما او بتراب فرح فيه في الاظهر. نحن قلنا فيه نحن يضر. فرح إ ذ ا كان التراب يجري مع الماء بطليعته ما يضر بالاتفاق ل أ ن الماء لا يستغني عنه مياه ا ل أ ن ه ا ر عندما ت أ ت ي م ت ل و ن ة بلون الماء ما يضر ما يستغني الماء عنه قلنا أ و ر ا ق الشجر إ ذ ا تناثر من ا ل س ج ر وحده ما يضر لكننا لو أ خ ذ ن ا أ و ر ا ق ا ل س ج ر و أ ل ق ي ن القيناه ضر صيب ا ت أخذت التراب ر يضر ا إذا جاء الماء ما ب مع لو ل و أ نحن في ي الماء هل ض ر أم لا يضر؟ قال لا يضر يضر ل أ ن الماء لا يستغني عنه أ ب د ا وثانيا التراب لا يذوب في الماء و إ ن م ا يكدر لونه ف إ ذ ا ترك ف ت ر ة من الزمن يرجع إ ل ى ما كان عليه بخلاف أ و ر ا ق الاشجار إ ذ ا أ خ ذ ن ا ه ا وفتتناها ثم ذررناها في الماء ف إ ن ه ا تغير لون الماء ولا يزول هذا التغير فهناك فارق ما بين ورق ا ل س ج ر وما بين التراب ولذلك قال أصحابنا إ ن أ و ر ا ق الشجر إ ذ ا فتتت والقيت في الماء ضرته ولكن التراب إ ذ ا اخذ والقي في الماء ف إ ن ه لا يضره ل أ ن تغير لون الماء في هذه ا ل ح ا ل ة تغير كدوره فقط تزول بعد أ ن يركض الماء ويستقر هذا هو النوع الثاني أو القصب الأول من أ ق س ا م الماء الطاهر هو به الطاهرات الذي اختلط شيء من على التفصيل الذي ذكرناه القصب الثاني على شيء من من الماء الطاهر هو المستعمل ط ا ا ه هو ر أنه ل في ف ر ز الطهاره والمستعمل في رفع حدث أو إ ز او ل ة نجس ب ش ر ط ه أ ن ازاله أقول إ نجس بشروطه ا الماء, الماء المستعمل في رفع الحدث له حالة ر رفع ة له في إ م ا أ ن يستعمل في فرض ا ل ط ه ا ر ة و إ م ا أ ن يستعمل في نفذ الطهاره ة واما ب ل أ ح ر ى إ أ ن يستعمل في فرض في طهاره ة ي يستعمل في فرض وإما ان ط هي ا ر ة ه ن ف ل نحن قلنا إ ن الماء المستعمل في رفع الحدث ينقلب من ا ل ط ه و ر ي ة الى الطاهريه ي ة المستعمل في رفع الحدث لكن رفع في ل كل هل كل, حدث؟ هل كل حدث يستعمل فيه الماء حدث؟ حدث فيه ينقلب من طهور إ ل ى طائر ق ا ك حدث م ا أقول ك ل حدث لا شك ان كل حدث يقلب الماء لكن هل كل ط ه ا ر ة نعملها تقلب الماء من طهور إ ل ى طائر أ م الطهاره تختلف قال ل ا طهور ت ع ل ه لا ت ق ل ب الماء من إلى من طهور طهر ما هو ضابط ذلك قال الضابط في هذا إ ن كانت ا ل ط ه ا ر ة م ف ر و ض ة طهاره لرفع حدث قال ه ذ ه ا ل ط ه ا ر ة تاثر في الماء وتقلبه من طهور إ ل ى طاهر و أ م ا إ ذ ا كانت هذه ا ل ط ه ا ر ة ن ا ف ل ة ما ترفع حدثا و إ ن م ا تستعملها لطلب الشرع منك أ ن تستعملها لا لرفع الحدث الحدث قد ارتفع فقال هذه ما تؤثر في الماء ولا تقلبه من طهور الى、طهر. أما أ و ل المستعملة في طاهر ه ر ة ي ف ض الوضوء الوضوء فرض الفرض ترفع مرات المرات في في نعلم حدثا نحن مثل ثلاث الثلاثة قال الغسل الأولى في الوضوء. نحن نعلم أننا في الوضوء وجهنا ما نغسل لكن هل المرات الثلاثة فرض؟ أم ما هو الفرض؟ الفرد هو ا ل غ س ل ة ا ل أ و ل ى بالاتفاق ت و ض أ رسول الله صلى الله عليه وسلم م ر ة م ر ة وقال هذا وضوء لا يقبل الله ا ل ص ل ا ة بدونه غسل أ ع ض ا ء ه م ر ة م ر ة و ت و ض أ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من يضاعف الله له ا ل أ ج ر ثم ت و ض أ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوء ووضوء ا ل أ ن ب ي ا ء من قبلي فإذن الفرد س ق ط في غسلك وجهك م ر ة و ا ح د ة فالحدث يرتفع في ا ل غ س ل ة الاولى قال وبناء على ذلك الماء المستعمل في ف ر فرد ا ل ط ه ا ر ة ك ا ل غ س ل ة الاولى ب ا ل ن س ب ة للوضوء و ا ل غ س ل ة الاولى ب ا ل ن س ب ة للجنب في رفع الحدث الاكبر الماء المستعمل فيها يكون طاهرا ينقلب من طهور الى طاهر بشروطه طبعا التي س ن ذ ك ر هذا ا الآن ه غير الماء إ ذ ا اختلط به طائر يختلف هنا بينما إ ذ ا كان قليلا أ و كثيرا ا ن ك و أ م ا الماء المستعمل في ن ف ل الطاره ا ل غ س ل ة ا ل ث ا ن ي ة في الوضوء هل رفعت حدثا ا ل إ ن س ا ن عندما يغسل وجهه ا ل غ س ل ة ا ل أ و ل ى ا ت ف ع الحدث عن وجهه لو أ ر ا د أ ن يصلي بعد أ ن غسل أ ع ض ا ء ه مره م ر ة يجوز له أ ن يصلي إ ذ ا حدثه قد ارتفع عندما يغسل وجهه ا ل غ س ل ة ا ل ث ا ن ي ة هل الغسلة الثانية ترفع حدثا ما ترفع حدثا و إ ن م ا يفعلها ا ل إ ن س ا ن تعبدا هكذا طلب منه الشر فيفعلها ق ل الماء المستعمل في نفل الطهارة يبقى على ما ينقل الماء من الطهورية إلى الطاهرية اغتسل ما إذا الإنسان الجنابة من من طهوريته في يبقى ص ب الماء على جسده أ و ل م ر ة ف ت ف ع الحدث لو أ ر ا د أ ن يصلي ا ل آ ن يجوز له أ ن يصلي طيب لو غسل نفسه م ر ة ث ا ن ي ة أ ت ى بدلو من ماء ف أ ر ا ق ه على نفسه هل الماء الثاني رفع حدثا ما رفع حدثا إذن ما عمل ش ي ئ استعمل ما ا في فرض طهاره ما رفع شيئا قد يبقى على طهوريته ا ل غ س ل ة ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة يوجد عندنا خلاف في المذهب بين القديم وبين الجديد وهذه أ و ل م س أ ل ة يتكلم فيها الامام النووي رحمه الله ع ل ى الفرق ما بين القديم وما بين الجديد قال ف الماء س ت ع م ر في فرض ل قيل ونفلها غير طهور في الجديد أما بالنسبة للمستعمر الطهارة ل ط طهور ه ا أما ا ا ر غير فرض ة في في م المستعمل في فرض ا ل ط ه ا ر ة ينقلب من طهور إ ل ى طاهر قولا واحدا في المذهب الجديد لا خلاف فيه عندنا و أ م ا المستعمل في نفل ا ل ط ه ا ر ة قلنا إ ن الماء المستعمل في نفل ا ل ط ه ا ر ة لا يرفع حدثا أ ب د ا و إ ن م ا يستعمل تعبدا ف ا ل غ س ل ة ا ل أ و ل ى رفعت الحدث و ا ل غ س ل ة ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة ما عملت شيئا و إ ن م ا كانت س ن ة م ت ب ع ة استعملت تعبدا ما رفعت حدثا قال وبناء على ذلك هل يصير الماء المستعمل فيها ماء مستعملا ينقلب من طهورا الى طاهر المفتى به في المذهب الجديد انها ما تصير م س ت ع م ل ة و ا ن م ا تبقى على طهوريتها وهناك قول ضعيف في المذهب الجديد قول ضعيف لاصحاب الايمان الشافعي رحمه الله تعالى ق ا ل و ا فيه ب أ ن الماء المستعمل في ن ف ل ا ل ط ه ا ر ة ينقلب أ ي ض ا إ ل ى ماء طاهر بعد أ ن كان ماء طهورا إ ل أن الراجحة أنه الآن عندنا ينقلب من الراجح المفتى المذهب الجديد فإذا المذهب الجديد الماء المستعمل في فرض الطهارة قولا واحدا عندنا ينقلب من إلى طاهر على إلى طهوريته فرض طهور في في في يبقى به و أ م ا الماء المستعمل في نفل ا ل ط ه ا ر ة فهناك قولان القول الاصح المفتا به الراجح منهما ان أ الماء المستعمل في نفل ا ل ط ه ا ر ة ما يصير طاهرا و إ ن م ا يبقى على طهوريته ا خلافا ونفلها إشارة إلى أن الكلام في النفل ر فذكر ة في ضعيف قيل إلى قول أن والمستعمل في فرض ا ل ط ه ا ر ة قيل ونفدها غير طهور ي ن في الجديد مقابل قيل إ ذ ن إ ي ش القول الصحيح وهو أ ن الماء يبقى على طهوريته ولا ينتقل من طهور ي ن إ ل ى طاهر ض الطهارة وفي نفلها وفي يبقى على طهوريته ما ي ت أ ث ر بالاستعمال وبناء على ذلك يكون في المذهب القديم الماء ذ ه ب ل ل ق د ي م م ا ا الطاهر هو شيء واحد ه وغير الذي الطاهرات شيء وقع و به من أ ح د أ و ص ا ف ه ا ل ث ل ا ث ة اللون أ و الطعم أ و ا ل ر ا ئ ح ة تغيرا كثيرا يكسب عن الماء اسم الماء المطلق ا ا ء ل م يخصب وطهوريته عنه إطلاقه وطهوريته و أ م ا في المذهب الجديد فالماء الطاهر هو أ ح د أ م ر ي ن إ م ا ماء مطلق وقع به شيء طاهر فغلب عليه أ و المستعمل في فرض ا ل ط ه ا ر ة أ م ا المذهب الجديد فما هي أ د ل ت ه لماذا قلنا إ ن الماء المستعمل في فرض ا ل ط ه ا ر ة يصير طاهرا بعد أ ن كان طهورا ولماذا لم نقل كما قال بعض الفقهاء إ ن الماء المستعمل في ا ل ط ه ا ر ة يصير نجسا غالوا ف ق ا د و ا لا ينقلب الماء من طهور إ ل ى طاهر فقط إ ذ ا استعمل في رفع الحدث و إ ن م ا ينقلب من طهور إ ل ى نجس قول ضعيف أ م ا أ ن ه لا ينقلب إ ل ى نجس ف ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد جابرا في مرضه ت و ض أ وصب عليه من وضوئه وكذلك لما عاد أ ح د أ ص ح ا ب ه في م ك ة على ما أعتقد سعد على م اعتقد أ والله أ ع ل م أ ي ض ا نضح عليه من ماء وضوئه فلو كان ماء الوضوء نجسا لما نضح رسول الله صلى الله عليه وسلم على جابر رضي الله عنه فيما رواه البخاري ومسلم هذا دليل النقل صحيح صريح في أ ن الماء المستعمله في فرض ا ل ط ه ا ر ة وفي نفلها ما يكون نجسا والقول بنجاسته قول ضعيف ولكنه قيل وثانيا ل أ ن ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم ما كانوا ي ت ح ل ن رشاش الماء أ ن يصيب ثيابهم فلو كان الماء المنفصل من العضو يصير نجسا باستعماله بعد انفصاله من العضو لكان من الواجب عليهم حين م ان ي ت و و ع أن يتحاشوا تقاطر الماء من أ ع ض ا ء الوضوء إ ل ى ثيابهم أ م ا ولم يتحاشوا تقاطر الماء من ا ل أ ع ض ا ء إ ل ى ثيابهم ف إ ن ن ا نقطع ب أ ن الماء ما ينقلب من طهور إ ل ى نجس بقي عندنا لماذا ينقلب الماء من طهور إ ل ى طاهر لماذا لا يبقى على طهوريته قال السبب في ذلك أ ن ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم على ك ث ر ة أ س ف ا ر ه م وخروجهم للجهاد و ق ل ة الماء عندهم على كثرة الأسفار وقلة الماء في الأسفار كثرة في ما نقل عن واحد منهم أ ب د ا أ ن ه كان يجمع الماء الذي ي ت و ض أ به ل ي ت و ض أ به ث ا ن ي ة و إ ن م ا كانوا يعدلون عن الوضوء إ ل ى التيمم ولو كان الماء المستعمل في رفع الحدث لو كان الماء المستعمل كان في ا ل ط ه ا ر ة يجوز استعماله م ر ة ث ا ن ي ة لنقل ولو عن واحد من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه جمع الماء من أ ج ل أ ن ي ت و ض أ به غدا أ ولكنهم من أ ج أن يتوضأ ثانية و به مرة ل على ك ث ر ة أ س ف ا ر ه م و ق ل ة المياه معهم و ك ث ر ة احتياجهم للماء ما نقل عنهم أ ن ه م جمعوا الماء ليستعملوه م ر ة ث ا ن ي ة في الطهاره ة ف ذ ا لا دليل على أنه لا يجوز أن يستعمل يجوز أنه أن الماء المطلق م ر ة ث ا ن ي ة في ا ل ط ه ا ر ة إ ذ ا استعبل بها ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى و أ م ا في القديم ما هو دليل الامام الشافعي في القديم قال دليله في القديم ان ل ق د ي م أ ا ل آ ي ة قالت و أ ن ز ل ن ا من السماء ماء طهورا قال والطهور ص ي غ ة م ب ا ل غ ة تقتضي تكرار ا ل ط ه ا ر ة ل أ ن ه يقال فلان ضحوك إ ذ ا كان يكثر منه الضحك وفلان ا ك و ر ص ي غ ة مبالغه من ا ك ل إ ذ ا كان يكثر منه ا ل أ ك ل فلان ضروب إ ذ ا كان يكثر منه الضرب و ا ل م ا ي قال له طهور إ ذ ا كان يكثر منه ا ل ت ص ص ي ر فمذهب ا ل إ م ا م الشافعي في القديم أ ن ا ل آ ي ة قالت وانزلنا من السماء ماء طهورا فيقتضي هذا أ ن يكثر ا ل ت ص ه ي ر به فيتطهر به ا ل آ ن ويتطهر به م ر ة ث ا ن ي ة واجاب الشافعي او المذهب الجديد على هذا بان ك ل م ة فعول ت أ ت ي اسما ل ل آ ل ه في بعض الحالات ما تكون ل ل م ب ا ل غ ة مثل سحور ي أ ت ي لما يتسحر به وكذلك يجوز ان يكون طهور اسم لما يتطهر به وليس المرادي ما يعرف من ص ي غ ة ا ل م ب ا ل غ ة ام لو يكثر منه التطفير قال ولو سلم نسلم أ ن ه ورد والمراد به ك ث ر ة التطهير فليس معنى هذا أ ن ه يطهرني اليوم ويطهرني غدا ويطهرني بعد غد ا و أ ن ا أ ت و ض أ ويضع إ ن س ا ن آ خ ر عضوه تحت عضوي و ي ت و ض أ به م ر ة ث ا ن ي ة قال لا قال وإنما مراده أن الماء حينما يصب على أعلى اليد مثلا ويتحرك عليها الجزء جزء الثاني على أعلى أول ويتحرك يطهر ويطهر يصب جزء ويطهر الجزء الثالث ويطهر الجزء الرابع ما دام يتردد على العضو ف إ ن ه يطهره ولذلك قال الله تعالى في وصفه إ ن ه طهور على معنى أ ن ه يكثر منه التطهير ما دام مترددا على العضو فاذا انفصل من العضو ف إ ن ه ينتقل من إلى طهر. وأما العلة في كون الماء غير طهور إ ل ى طاهر أو كونه ممنوع من استعماله م ر ة ث ا ن ي ة ما هي ا ل ع ل ة في ذلك اختلف أ ص ح ا ب ن ا في ع ل ة المنع من استعمال الماء الذي استعمل في ا ل ط ه ا ر ة م ر ة ث ا ن ي ة ف ا ل أ ك ث ر و ن من أ ص ح ا ب ن ا وهو ا ل أ ص ح قالوا ا ل ع ل ة في ذلك أ ن ه لا يسمى ماء مطلقا الآن و إ ن م ا يسمى ماء مستعملا وبناء على ذلك ما يجوز استعماله م ر ة ث ا ن ي ة كما صححه الدمام النووي في كتابه التحقيق وفي غيره من الكتب وذهب بعض أ ص ح ا ب ن ا إ ل ى التعليل ب أ ن ه منع منه تعبدا قال هو تعبداً كما جزم به الإمام الرافعي رحمه الله تعالى ولكل من القولين نصيب وجه ل ل ك م نصيب لكل من ق ولكل وجه مقبول مجتهد نصيب ما جزم به ا ل إ م ا م الرافعي انه منع منه تعبدا والذي ذهب إليه الأكثرون وقالوا إنه الأصح بأنه صار الآن مقيداً يقال ماء إليه له ما مستعمل ذهب إنه بأنه بعد ان كان يقال له ماء وبناء على ذلك اعتبروا هذا الاستعمال كالقيد اللازم الذي يسلب الماء ط ه و ر ي ة ويجعله ماء ط ا ه ر ة وعلى ب أ ي التعليلين قلنا ف إ ن ه مقبول وسائغ وجار على القواعد وكالماء والغسلة المسنون المستعمل في الغسلة الثانية والغسلة الثالثة الماء المستعمل في الأغسال جندب الانسان يقتفل في في جندب للجمعة وغسل ا ل ج م ع ة عند جماهير ا ل ف ق ه ا ء مندوب وليس بواجب فاذا قلنا بانه مندوب فاغتسل ل ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ما يصير الماء مستعملا لانه ما استعمل في فرض وانما استعمل في نفل الغسل لصلاة العيد استعمل استعمال مندوب وليس استعمالا وليس يغسر يبقى مندوب رفع طائرا بالماء الماء طهوريته على هذا الذي صار مستعملا الذي صار طاهرا بعد أ ن كان طهور هل يتغير حكمه ويختلف في ا ل ك ث ر ة و ا ل ق ل ة قال نعم يختلف ليس كالماء الذي حل به شيء من الطاهرات ي ع ن ي لو أ ن إ ن ز ا ل ا نزل واغتسل في ب ح ر يصير البحر كل ماء مستعمل ما يجوز ا ل ا غ ت ص ا ل به م ر ة ث ا ن ي ة لو نزل انسان في المسبح ويحتوي على مئات ا ل أ م ت ا ر ا ل م ك ع ب ة من الماء هل يصير هذا الماء ماء مستعمل طاهر بعد أ ن كان طهور قال هناك ضابط إ م ا أ ن يكون الماء أ ق ل من قلتين و إ م ا أ ن يكون أ ك ث ر من قلتين ف إ ذ ا كان أ ق ل من قلتين ولد ي ب ه واغتسل ف إ ن ه يصير ماء مستعملا وضابط القلتين س ي أ ت ي معنا في الماء ا ل ن ج س و أ م ا إ ذ ا كان الماء أ ك ث ر من قلتين ونزل به ا ل إ ن س ا ن واغتسل أ و ت و ض أ منه ف إ ن ه يبقى على طهوريته قال وبناء على ذلك لو جمعنا الماء المستعمل في ا ل ط ه ا ر ة حتى بلغ قلتين ولا يوجد به أ ي نوع من أ ن و ا ع التغير ف إ ن ه يصير طهورا قال قلتين إذا كان الماء النجف إذا بلغ يصير طهورا إذا بلغ لم يكن به تغير يصير فالماء الطاهر إ ذ ا جمع وصار كلتين يبقى على طهوريته من باب أ و ل ى س ي أ ت ي معنا قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ اذا بلغ خبثة الماء كلتين لم يحمل إ كان الماء كثيرا ونزلت به ن ج ا س ة ما تؤثر به أ و ي ت أ ث ر ب ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا ت و ض ع فيه أ و ي غ ت س ل من باب أ و ل ى أ ن ه لا ي ت أ ث ر فيختلف الماء الطاهر بسبب الاستعمال عن الماء الطاهر بسبب اختلاطه بشيء من الطاهرات ان الطاهرات اذا اختلطت بالماء وغيرته فانه ي ت أ ث ر سواء ك ا ن قليلا ام كثيرا ا ن ك بينما بسبب الذي يتغير الماء الاستعمال الطاهر صار طاهرا بسبب الاستعمال يتغير حكمه من ا ل ق ل ة إ ل ى ا ل ك ث ر ة ف إ ذ ا كان قليلا ف إ ن ه يصير طاهرا بعد أ ن كان طهورا و أ م ا إ ذ ا كان كثيرا ف إ ن ه يبقى على طهوريته ولا ي ت أ ث ر برفع الحدث به من وضوء أ و جنابه أ و غير ذلك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله على آله سيدنا محمد